الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم وأبارك على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد كنا وقفنا في المرة السابقة عند السؤال الثاني عشر وتكلمنا عن مراتب الدين قلنا الإسلام والإيمان والإحسان وإننا أن إذا أطلق أحدهم شمل المرتبتين الأخرين وإذا اجتمع تفرق في المعنى طيب إذا أطلق الإسلام السؤال الثالث عشر فما يعني معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوفقة العروة الوفقة هي لا إله إلا الله طب ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ لما أجي أطلق الإسلام أي الدليل على شمول كلمة الإسلام للدين كله قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام, أفضل الإسلام إيمان بله ما لش أنا أقرأ الأسئلة سريعة بعد كي نتوقف إيه نتكلم فيها ما الدليل على تعريفه بأركان الخمسة عند التفصيل طب هنا الشيخ الأول جاب دليل أنه يشمل الدين كله عند, الإيه؟ عند الإطلاق طب لو اجتمع مع الإيمان والإحسان الدليل بأنه هو يعرف بالأركان الخمسة عند التفصيل تفصيل ما بينهما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام إن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان متحج البيت استطعت عليه سبيلا وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس الأربع السئلة اللي فاتت دول بيتلخصوا في, في مسألة واحدة وهو هل الإسلام والإيمان مترادفان أم متغيران في المعنى نفس المعنى ولا بيدوا معاني مختلفة وقلنا ان بعض العلماء كالبخاري والمزني قال أنهما مترادفان أن هم الاثنين نفس المعنى والظهر وجمهور العلماء حتى قال الإمام ابن رجب أنه يعني جمهور العلماء يقول أن الاثنان متغيران ليهم معنى متغاير لو ايه لو اجتمعوا وحتى قيل أنه الإمام ابن رجب قال أنه لا يعلم فيها بين السلف وخلاف طبعا الإمام البخير نحن المطالبين به نحن الكتاب فقط والأدلة اللي في الكتاب فساعتنا عشان نقدر نفهم وإيمال بخاري استدل بعض الأدلة إذا مثلا في صورة الذريات قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من, إيه من المسلمين أنا عشان نقول الأدلة كلها حسنا بس نذكر شيء على سبيل الإيه المثال للحصل فإيمال بخاري فاهم من الآية دي رحمة الله عليه. إن كده المسلمين هم هم الإيه؟ المؤمنين وإن مسمى٩ الإيمان هو هو مسمىٓ الإسلام وحديث آخر حديث وفد, وفد عبد القيس اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم عرف به الإيمان بمعرف به الإسلام قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الإيمان قالوا الله ورسوله أعلم قال الإيمان أن, أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتؤد من المغنى من خمس ففي حديث وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم فصر الإيمان بما فصر به الإسلام في حديث جبريل اللي هو المشهور الطويل اللي هو تقدم فبالأدلة دي الإيمان البخاري والإيمان الموزني فهموا أن, إيه؟ إن الإسلام هو الإيمان طبعا شاهدوا الإسلام بالتايمية رد على الآية بـ بـ الاستدلال البخاري في سوره الذاريات فقال أن الله جل عبر بالايمان لما اخرج لما اخرجه من الجاه عبر بالايمان ولما قال بالبالاجاد أو موجود البيت قال بالمسلمين لما لأن كان فيهم امراه لوط وامراه لوط كانت بتدعي الإيمان في الظاهر ماشي فتجرع فتجرع عليه أحكام الإيه الإسلام الظاهرة فقال فما وجدنا فيها غير باتي من المسلمين لأن كان البيت موجود فيه مين مين إنما لما جاء عبر فألف أخرجنا النجاح كانت لمين للمؤمنين فقال ان في هذا استدلال على أصحاب الإيه قول الأول وطبعا حديث وفد عبد القيس مفوش استدلال لأن إحنا قلنا أن الإيمان إذا أطلق شامل إيه؟ الدين كله والقول ده يحللنا أزمات كتير يعني لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن لو جينا وقلنا بالقول الأول والإسلام هو الإيمان يبقى لا يزن الزاني حين يزن وهو إيه؟ مسلم يبقى كيرا احنا خرجنا وده قول الخوارج اللي بيفعل الكبيرة يبقى كافر ولكن هو لا يزن الزاني حين يزن هو مؤمن لأنه إيه؟ مسلم وفي قلبه أصل الإيمان ماشي؟ يعني خرج من دائرة الكلام ده مش هنالكلمة اللي جاي بعد كده في الكتاب دائرة اسمها دائرة الإيمان الكامل ودائرة الإيمان الواجب إنه ما زال معه إيه أصل الإيمان طبعا في أدلة تانية كتير بقى إن, إن, إن الإسلام والإيمان متغيران يعني ليهم معنى متغير ده ليه معنى غير ده قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا إسلامنا ولما يدك الإيمان في, إيه في قلوبكم فالعما يقوله باختصار أن إذا, إذا اختلف الإيمان عن الإسلام يكون الإسلام يقصد به الأعمال الظاهرة والإيمان يقصد به الأعمال الباطنة والتصديق الباطن مفهومة كده فأنا فيه أدلة تانية كثيرة جدا في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر بن, بن العاص ده حديث وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان وحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص يعني فقال والله إني لأراه لا مؤمنا قال او مسلم يعني ما تقولش مؤمن وفيه رواية من رواية هذه الحديث قال لا تقول مؤمن وقل مسلم فدل على ان الإسلام والإيمان إيه منتغيران الماء ابن رجب نقل, نقل يعني مهم جدا هنا أن الفريقان متفقون على شيئين أول شيء معلش نحن كده خرجنا برا الكتاب والكنام ده انتم مش مطلوبين بي بس للفهم يعني إن شاء الله ان الاعمال مسمى إن الأعمال في مسمى الإيمان فقال واتفقوا جميعا بعد أن ذكر أدلة ادله الفريقين على ان الاعمال داخله في في مسمى الإيمان دي اول حاجه الحاجه الثانيه ان, إن الاثنين فريقين فريقان يرو ان اصل الاعمال الظاهره لابد ان يكون موجودا مع الايه مع الايمان لكي يقبل وأصل الإيمان لابد أن يكون موجودا مع, الإيه؟ مع الإسلام وإلا كان من جنس أعمال المنافقية ففي نقل جميل جدا عن ابن حجر قال فكما أن العام لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد يعني لو واحد بيعمل أعمال ظاهرة بيصلي ويصوم بس لا يوجد في قلبي شيء يعني عندنا نحن مسح إنما عند الله عز وجل الوضع مختلف فكما أن العامل لا يكون مسلما كاملا إلا إذا اعتقد فكذلك المعتقد لا يكون مؤمناً كاملاً إلا إذا عمل ففي تلازم ما بين الظاهر ومن الباطن في حال القوة الإيمان دائرة عند أهل السنة يزيد وينقص يزيد بإيه؟ بالطاعة وينقص بالمصير يزيد إيمانك تقرأ علم تبتل تعمل نوافل تصوم النوافل ينقص الإمام من قلبك، نسأل الله صلى الله عليه أن يزيد الإيمان في قلوبنا تبدأ تعمل معاصي، تسيب نوافل، قد يصل الأمر إلى ترك الفرائد ونسأل الله صلى الله عليه وسلم السلامة، قد يصل الأمر إلى أن ينعدم أصل الإيمان في القلب فيخرج من من دائرة الدين تمام. مفهوم الكلام كده؟ مفهوم؟ اذا اجتمع زي إذا اجتمع افترق يعني افترق في المعنى لو جينا واحد قال الاسلام والايمان يبقى مقصود زي في حديث جبريل سال سيدنا جبريل الاول عن الإسلام فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالاعمال الظاهره ثم سال عن الايمان فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالايه بالاعمال الباطنه تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الايه الاخر والقدر سته ايمان بالقلب طيب وهم احنا احنا قلنا هي كده ان من ناحيه اللفظ ان اذا اطلق احدهما شامل الايه اقسام الاخرى ماشي يعني الله سبحانه قال ايوا الذين امنوا ادخلوا في السلم ايه كافه في نقولات في هذا الامر مثلا ان ال... ان الامام احمد قال ادخلوا في شرا... في الاسلام من جميعه في, في الاسلام جميعه في جميع شرائعه يعني ده اذا اطلقت. وكذلك الايمان والا لو كده لو قلنا بقى ايوا الذين امنوا مثلا الآيات الذكرت كثيرا في القرآن فعلوا كذا يبقى أنت بتقول لا ده كذا المخطب بها المؤمنين وليس المسلمين فإذا أطلقت الإيمان وده بتحل مشاكل قول الثاني وقال جمهور السلف حتى نقل كما قلنا عن إمام ابن رجل بالحنبلي أنه قال وجمهور السلفي على ذلك حتى قيل أنه لا يعلم في ذلك خلافه ذكروا الإمام ابن رجل بالحنبلي في فتح الباري ليه شرح اسمه فتح الباري شرح برضه سبيل مخار والسلام يكملهم طبعا النقل هذا نقلت عن فضلية الشيخ عدل النصر في كتابه مسائل الإيمان فتح العلي الكبير سنتحدث بعد ذلك عن أركان الإسلام فأول في أول رقنة يبقى فيه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فمع محلوا الشهادتين من الدين السؤال بقى رقم 16 لا يدخل العبد في الدين إلا بهما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولا شك إن الشهادة هي أعظم بل هي آكد أركان الدين فمن لم يأتي بالشهادة وإن فعل ما فعل طبعا إلا إذا كان هناك عذر كما تكلمنا في الأخرس مثلا لا يستطيع أن يأتي بها إذا لم يأتي بها مع القدر عليها فلا عمل يقبل ولا إيه ولا صلاة ولا صيام ولا زكاة وإن أتى بهم إلا إذا كان يأتي بهم على سبيل الإسلام لأننا نجي لما نجي نقول في الحاجات التي يثبت بها حكم الإسلام إذا أتى بالأعمال الظاهرة أنا أحكم بي أحكم بإسلامه إنما عند الله عز وجل إذا لم ينطق بالشهادتين وآتى بهذه الأشياء مع القدر عليها لا إيه لا يقبل منه صرفا ولا عدلا طب ما دليله شهاده أن لا اله الا الله احنا اتكلمنا في المره السابقه عن آية فيها فضل ايه فضل طلب العلم شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو قائما بالقسط فدي شهد الله انه لا الله الله, الله, الله جل شاهد, شاهد على ذلك والملائكه واولو الايه واولو العلم وفيها فضل اول العلم وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى وما من إله إلا الله طبعا إلى آخر الآيات نحن نبينا لذلك في كل سؤال إنك تحفظ آية وحديث إن وجدت نحن نحفظ أن المسألة تكون مترتبة في دماغنا كده نسأل عز وجل أن يرزقنا العلم بهذه الطريقة تكون المسائل مرتبة في, في, في, في رأسنا ونحفظ آية أو حديث في, إيه في هذه المسألة لان اللي احنا ما يهمناش ان انا اقعد اقول, أقول, أقول وفي الاخر نخرج من العقيده بايه بـ بـ بـ بولا حاجه لا اللي يهمنا رقم 1 يوافق أو توافق اعمالنا ما في ايه ما في قلوبنا فيهمنا الاول القلب هذه العقيده لابد أن تؤثر في الايه في القلب واللي احنا قلنا كله علم لا يورث في القلب خشيه فهو خداع لازم يكون ده شعار لنا ونحن بنتعلم أي حاجة جديدة أنت بتتعبد الله عز وجل بهذا الكلام وأحسن ما يتعبد الله عز وجل به علم العقيد نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته إنه ولي بذلك سبحانه بعد كده بقى الشيخ حتكلم عن شروط لا إله إلا الله نحن كنا عوزين نبقى فاكرين إحنا, إيه؟ احنا ابتدنا ازاي قلنا ايه اول الواجبات اللي على العبد انه يعرف لماذا خلق قلنا خلق ليه وخلقتوا الجن والانس إلا ليعبدون وكذا تكلمنا عن تعريف العبادة وكذا تكلمنا عن, عن حديث جبريل اللي هو شامل لكل انواع العبادة اسلام ايمان احسان وابتدنا بالاسلام وتكلمنا في الايه في الشهادة لسه ما زلنا فيها وتكلمنا قلنا ان شروط لا ان الشهادة لا الا, إلا الله محمد رسول الله و... فسنأخذ الآن شروطها شروط بقى لا إله إلا الله انا في أمور الأول هتكلم عن اللي في الكتاب والشروط وبعد كده إن شاء الله بإذن الله في الآخر هنقول على بعض تنبيهات ماشي شروط لا إله إلا الله سؤال التاسع سؤال التاسع عشر ما هي شروط شهادة لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه الشيخ يقول شروطها سبعة وقلنا كل حاجة من حاجة دي هنتكلم فيه تنبيهات معينة هنقولها الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا الثاني استيقان القلب بها الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطرا الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها الخامس الاخلاص فيها السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط السابع المحبة المحبة لها ولأهلها والموالات والمعادات ولأجلها شيخ حافظ احمد حكمي في معلق سلم الوصول لبتين يجمعوا شروط لا اله الا الله يعني اتمنى ان انتم تكتبوهم والاحفظهم باي طريقه احفظهم بس دي تسهل الايه الحفظ فقال العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما اقوله والصدق والإخلاص والمحبة وفقق الله لما أحبه العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقق الله لما أحبه ترى فتروا شيخ محمد؟ العلم العلم واليقين والقبول احفظها بعلم اليقين العلم واليقين والقبول مرتبط بالانقياد لما هنيجي نقول أن كلها ببعضها مرتبطة ببعض فاحفظ اتنم مع بعض دي مع بعض العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقوله والصدق والإخلاص والمحبة نسأل الله سبحانه أن يرزقنا هذه الأعمال والصدق والإخلاص والمحبة وفقق الله لما إيه أحبة ما دليلوا اشتراط العلم من الكتاب والسنة كل شرط بقى ان شاء الله بإذن الله بعد ما نحفظهم نحفظ زي ما قلنا آية وحديث عشان يبقى الموضوع عندنا إيه وأهم من حظ هذه الشروط كحظ أن تحفظ في القلب وأن تكون علما وعملا نسأل الله جل أن يرزقنا هذه الأعمال قول الله تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله فقط فقط وهم يعلمون يعلمون معناها الشيخ يقول يعلمون بقلوبهم فالفكرة في القلب وقلنا في الآخر نقول شوية أمور خاصة بشروط لا إله إلا الله بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة ضم مرزقنا الجنة طيب طبعا في مسألة العلم يعني إحنا اللي بيحزننا حاليا ان بعض المسلمين لا يعلمون معنى لا إله إلا الله واقعا ونحن نقول, نقول في الآخر أننا لا نحكم بهذه الشروط على الإنسان هذه شروط انتفاع في الآخرة هذه شروط انتفاع في الآخرة حتى تنفع إيه قائلها لا إله إلا الله وإلا فإن الله النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا من مات ما قالش مثلا من يحيى لا يعلم ألا إلا الله فقاتلوه أننا لا نستطيع أن إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال لم أمر أن أنقب عما في صدور العالمين فمن مات هو يعلم ألا إلا الله دخل الجنة شروط انتفاع في الأخيرة يعلمه الله عز وجل ولكن ليس لنا الحكم بذل الشروط على أحد ولكن أنا بقول تطبيق لعل الله عز وجل إيه يرزقنا أن نستحضر هذه المعاني فتجد مثلا بعض المسلمين يقول لا إله إلا الله ويأتي بشيء ينقضها تماما كالطواف حول القبور هو قال لا إله إلا الله فلماذا يتخذ وسطاء وشفعاء وآلهة يعبدهم من دون الله اللي بيقول يا بداوي يا مش عارف ايه نسأل الله جل السلام لجميع المسلمين ده ما حقق لا إله إلا الله كيف يقول لا إله إلا الله وياده غير الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحده دعباده فمعنى لا إله إلا الله نفي الألوهية عما سوى الله الله بس عز وجل هو الذي إيه؟ يعبد ويأتي في توحيد الألوهية الكلام ده فدام غبّت أن لا يعلم الناس معنى لا إله إلا الله فيقعون في مثل هذه الأشياء ومن هنا تأتي أهمية دراسة علم العقيدة طيب ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ما عنده الشك ما عنده الشك في الكلمة دي مش ممكن يكون في إله تاني طبعا لا ما عنده الشك ما زي النصارى بقى عملين من شكهم جزء منهم يقولون أن عيسى إله وجزء منهم يقول لا ليس شيئا منفصلا عن الله نعوذ باللعن من كلامهم كله فده من ريبتهم وشكهم فهم في ريبهم يترددون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاكك فيهما الا دخل الجنه أنت, انت انتبه معي كل الكلام على شروط لا اله الا الله ايه في الاخره دخل الجنه وقال صلى الله عليه وسلم ابي هريره من لقيته وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه وده تاكيد اكتر انه ممكن سيدنا وريره يظن ايه ان كل من يقول لا اله الا الله هيدخل كده بقى الجنه لا مستيقنا مده اللي يكون شرط عند الله عز وجل مستيقنا بها ايه قلبه فبشره بالايه بالجن ا آه... امام القيم نقل نقلا جميلا فقال عن اليقين هي انشراح الصدر بذكر الله وطمانينه القلب لامر الله ماشي يبقى اليقين هو ايه انشراح الصدر بذكر الله وطمأنينة القلب لأمر الله فلازم يكون أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ فيها أخوال دي؟ فعش ما فيه شك طيب ماذا للمشترات الإنقياد من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى وَمَن يُسْلِمْ وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقة هنا العروة الوثقة له إيه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به الانقياد لأمر الله عز وجل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا هنا أحزن حزنا شديدا جدا على بعض المساكين من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم لا قبول ولا يقيم فيها ولا انقياد لها يخرج بعض المسلمين وقالنا نحن إن بنمثل إنما الله أعلم بما في القلوب كما أن هناك عذر بالجهل لهؤلاء ونحمد الله عز وجل أن هناك إيه؟ عذر بالجهل وإلا لكفرهم الإيه؟ العلماء ولا خرجوا من الدين وبعضهم قد يقع في الكفر الأكبر من مغبة ما يفعلهم تجد أحدهم يخرج على الفضائيات ويتكلم في الجرائط فيقول تقطيع ايدين ايه والذي يقول لك هنقعد بقى يرجعون للعصور وراء نجلد ويرجم وفين حقوق الانسان فده ما عنده ايه قبول اصلة للامر وفي مسلم تاني يقول لك لا احنا عارفين انه ده من عند ربنا وانا قابل اعمل من عند ربنا بس انت دلوقتي هترجعني لمشاكل وهتعمل لي مشاكل مع الغرب ويقول انه انسان ومش عارف ايه الكلام ده لازم ايه ما يتقلش ولازم ما نعملوش ده يختلف عن اللي بيقول ان احنا نؤخر الحاجات دي لمصلحة ما فهذا للعلماء فيه ايه كلام آخر انما هو اصلا عنده القبول بس ما عندهش الايه الانقياد صح الله عز لما قال انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عميم هذا بعدها ايه فانس هتفكر طب وبعدين والتجارات والشام وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم ايه الله سوف يغنيكم إيه؟ الله من فضله إن شاء الله عز وجل لا ننسى أبدا أن الله عز وجل موجود لا ننسى أبدا لا إله إلا الله ولقد رأينا الأحداث الماضية ظهر فيها بقوة أن لا إله إلا الله فعل الغرب ما فعله وفعل بعض أعداء الدين من المسلمين ما فعله ورغم ذلك قدر الله عز وجل أشياء فأتهم الله من حيث إيه؟ لم يحتسم فلازم يبقى فيه يقين وقبول وإذعان لأوامر الله عز وجل افعل لما نمسه صلى الله عليه وسلم قصة صحابه قالوا له يا رسول الله أليس قد علم من في الجنة أو ساكن الجنة ممن في النار قال لهم ايه اعملوا اعملوا انتغلك أمر اشتغل لله. لا ترد أمر الله وجل الشيخ الأسلام نقيم له كلمة جميلة جدا إياك ورد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك اوعى ترد الأمر لله عز وجل لأولوان لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلوب عند الممات ناس الله صلى الله عليه أنت ممكن تفضل في الدنيا كلها مسلم وبتصلي وبتصوم وبتقول لا إله إلا الله ولكن عندك رد لأوامر الله لا عز وجل فعند الممات يوم لا يأتي التثبيت إلا ممن يملك التثبيت الله عز وجل تقلب الأفئدة والأبصار الناس الله عز وجل السلامة إياك ورد الأمر لأول وهلة لمخالفتي هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الممات طب ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قول تعالى إيه سبب الناصر جل أمرهم بهذا الحجر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون يقول لهم لا تحاكم إلا لله لا استكبار ليس لأحد حق التشريع إلا الله تجد استكبار نسأل الله صلى الله أن يردهم ويردنا إلى الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثان الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلة الماء, قبلة الماء. النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد أن, آخر إن إيه قبول الحق إن النبي صلى الله عليه وسلم فصر العلم والأوامر الإلهية إلى البشر كمثل الأرض فأرض تقبل وتثمر كالعلماء وأرض تقبل ومعندهاش قدر على الإثمار وأرض إيه؟ جدباء لا تقبل ولا, إيه؟ ولا تثمر طيب ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة قال الله تعالى ألا لله الدين الخالص طبعا أي دليل في شروط لا إلا الله يحفظه الأخ لا مانع يعني بالنسبة ما مناشي الأمر ده قوي أما حاجة أنك تبقى عارف الكلام وتعرف تقول في آية وحديث إنه وجدت قال الله تعالى ألى لله الدين والخالص وقال تعالى فاعبد الله مخلصاً له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنا معلش سمحون أتلقوني بقرأ بعض الأحاديث وبعض الآيات عشان ليه عشان الوقت البقي كلام سهل فترفت إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله فقط هيا يا فقط يبتغي بذلك إيه وجه الله ماشي طب ما دليل الصدق من الكتاب والسنة قال الله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه صدق إلا لم نحكم بإسلامه لا بدوس على النقطة دي جدا إلا لم نحكم بإسلامه ولا إلا, إيه؟ إلا حرمه الله على النار يترتب عليها الجزاء الأخروي ليس في الدنيا طب ما دليل واشتراط المحبة من الكتاب والسنة ما دليل واشتراط المحبة من الكتاب والسنة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما, مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن الله منه كما يكره أن يقذف في النار وهنا وقف لحال الاخوه برده الان واخص بالذكر نفسي اولا واياكم انا اعجب كل العجب من نفسي اولا ومن اخواني ان ندعي محبه الله عز وجل ثم نرضى بكل ما لا يحبه الله عز وجل بمعنى ايه شوف الله جل جلاله بيقول قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وأزواجك وأموالهم اقترفتموها وتجاراتهم تخشون إيه؟ كسده ومساكنوا ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهد في سبيل فتربصه المساكن دي قد لا تكون مساكن بمعنى بيت ضوضع معين مسكة معين إحنا رضينا خلاص أن إحنا نحكم بأي شيء رضينا خلاص أن أي حد يجي يقول أي حاجة تبقى هي الدستور بتاعنا رضينا خلاص أن يحكم فينا الله عز وجل أو غيره طب وأنا أعمل إيه طيب؟ ما أنا مش في إيدي حاجة لا في إدنا كتير الله عز وجل أحب من الله ورسولي وإيه؟ وجهاد في سبيله لازم تجاهد نفسك على أن تفعل كل ما فيه مصلحة إيه؟ الدين الأخ يبقى كنا مش عارف ينام يعني أنا, أنا أوجه الكلام أولا لنفسي فأنا لا أدري كيف ننام وشرع الله عز وجل مغيب ازاي اتعلم وعلم الناس وامر الناس والناس اللي في الشوارع دي اللي على الاهاوي واللي في في اللي بتاع المعاصي لله عز وجل. اين حقهم علينا اين تعبيد اين تعبيد الله اين تعبيد الناس لرب الناس اين تعبيد اين دورنا هو انا دور الاخ انه هو التزم ويروح مطلق لحيته ومقصر ثاب ويقصر ثوبه خلاص هو دوره أو ييجي دور علمية وخلاص على كده ده دورك انت دورك على الآن لا أين حبك لله عز وجل أين حبنا لله عز وجل كيف ندعي محبة الله عز وجل ولا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمور أكان النبي صلى الله عليه وسلم يغفل ساعة أو ساعتين وحال الأمة بهذا الانكسار صلى الله عليه وسلم قل إن كان أباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزولكم وعشيراتكم وأموالنا اضطرفتموها وتجارتهم تخشونا كسادها ومساكن وترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلي قل إن كنتم تحبون الله فإيه فاتبعوني يحببكم الله أين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير فين منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير الأخ يجي يطلق لحيطه ويقصر ثوبه وياتي دوره جزا الله خيرا كده هذا دورنا نسال الله جل صدق والاخلاص في متابعه النبي صلى الله عليه وسلم ونسال الله جل يستخدمنا ولا يستبدلنا ونسال الله جل أن يجعلنا جندا من جنوده السؤال السؤال ال27 ما دليل الموالاه لله عز وجل والمعادات الاجل قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم الناس الله عز وجل السلامه الناس الله عز وجل السلامه دي اهميه علم العقيده شوف الله جل يفضح لنا من ايه من يتولى الكافرين على الايه على المؤمنين ويريد أن يجعل للكافرين على المؤمنين ايه سبيله ولكن الله غالب على أمره إن شاء الله لن يجعل الله إيه للكافرين على المؤمنين السبيلين إنما وليكم قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين إيه آمنوا إلى آخر الآيات وقالت على يأيوا الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وقال على لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله شوف فهم الصحابة للآية دي سيدنا أبو عبيد عمر بن الجراح يأتي أباه يريد أن يفصل بينه وبين المشركين في بدر أبو وقف قدامه يأتي لحد المشركين يذهب وقف قدامه يمنع من إظهار محبته وإخلاصه وصدقه ويقينه وقبوله للا إله إلا الله فماذا كان منه قتل أباه لحق لا إله إلا الله ولحق أن يعلي لا إله إلا الله احنا بقى الحمد لله اتولدنا مسلمين وابأنا مسلمين وامهاتنا مسلمين كل مطلوب منه ايه بس نصر الدين الله عز وجل بقوة وبصدق وبإخلاص نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا الصدق وهذا الإخلاص احنا نحن نعيش قدامي عشر دقائق فأنتكلم سريعا عن شهادة أن محمد رسول الله هتكالها نقول لإيه بعض المنتبهات الهامه اللي كنا هنقولها بعد شورت الايه الله ما دليل شهاده أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمنين الرحيم وقوله تعالى والله يعلم هناك الايه الرسوله وطبعا قلنا اي دليل يعني في سوره محمد محمد رسول الله والذين معه أشدوا على الكفار أي دليل نجيبه لما لو جاءت أسئلة في المتعناد طيب ما معنى شاهدة أن محمدا رسول الله معناها أشهد المعنى عشان نقدر نفهمه جاي من أشهد أرى كأني أراها حق العين أن محمدا إيه؟ رسول الله هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبده ورسوله على أن محمد عبده ورسوله إلى كافة الناس انساهم وجنهم قال الله شاهدا ومشرا ونذيرا وداعين الله بإذنه وسراج منيرا فيجب تصديقه في جميع ما أقبر به من أنباء ما قد سبق وأخبار ما سيأتي وفيما أحل من حلال وحرم من حرام والامتثال والانقياد لما أمر به والكف والانتهاء وعما نهى عنه واتباع شيعته والتزام سنته في السر والجه مع الرضا بما قضاه والتسليم, والتسليم له وعندنا الآية بتأتفالا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قصة سقيا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأحد الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم بينهم فقال اسقي يا زبير ثم مرسل الماء إلى جارج بصورة مزل عن القصة عنه فقال الأنصاري قال إيه أوكان ابن, عمت أو ابن عمتك عشان ابن عمتك فنزلت الآية إيه فلا ربك. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيما في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايه تسليما وشروط شروط ح... لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وبما ويس... قضيت ويسلموا تسليما ف... فشروط شهاده ان محمد رسول الله نفس شروط ايه شهاده الله لا اله الا الله اللي حد يقول لنا قبل ما نخلص اللي جايين العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبه وفقق الله لما إيه؟ أحبه نفس الشروط ويزيد عليه شرطا ثامنا أن يأتي بالشهادة الايه؟ الأولى لا إله إلا الله فإحنا كده جاوبنا السؤال الثلاثين كمان وهو ما شرطه شهادة أن محمد رسول الله وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ العلماء على فكرة في هذا الأمر على ثلاثة أقوال وليس المجال, المجال لذكر الأقوال لكن منهم من قال أنها تقبل ومنهم أنها لا تقبل إلا, إيه إذا, أتت إلا إذا أتى بالأولى ومنهم أن وهذا هو الراجح أن, أن من كان على التوحيد وقال أشهد أن محمد رسول الله بدون أن يقول لا إله إلا الله يعني من كان دينه يدعو إلى اصلا قبل منه ومن لم يكن كذلك طلب بلا إله إلا الله هنقول التنبيهات وبعد كده هنقول السؤالين اللي جايين دول سريعا جدا يعني. التنبيهات الهامة في شروط لا إله إلا الله ان شروط لا إله إلا الله ليست منحصرة في هذه السبع فقط وإلا فالعلماء قالوا ان كل عمل قلبي أصله شرط في قبول لا إله إلا الله يعني الخشية مثلا الخوف مثلا التوكل على الله عز وجل الإنابة رهبه الرغبه شروط كل هذه الاعمال شرط في قبول ايه لا اله الا الله في الاخره وعلى الله فتوكلوا ان كنتم ايه مؤمنين انهم كانوا يدعوننا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كل اعمال القلوب اصلها شرط في قبول ايه لا اله الا الله من قبل الله عز وجل في الايه في فشروط لا إله إلا الله ليست منحصرة في إيه في هذه السنة الأمر الآخر احنا قلناه أن الشروط دي شروط انتفاع وليست شروط إيه قبول من نحن للا إله إلا الله لن يجيش واحد يقول دلوقتي لا إله إلا الله محمد رسول الله روح أقول له لا استنى أنت عندك علم ولا أكتبره أنت عندك يقين ولا أكتبره أنت عندك قبول ولا أكتبره أقبل منه حتى أن بعضهم قالوا أن نبي صلى الله عليه وسلم بعض التكفيرين في عصرنا الحال يعني يقولون أن, لا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لا إله إلا الله في الماضي لأنهم كانوا يعلمون إية أنه لا إله إلا الله كانوا يعلمون معناه طيب والأعاجم اللي قول منهم النبي صلى الله عليه وسلم مش في أعاجم بسلم على أهد النبي صلى الله عليه وسلم واللي كانوا بيدي بل, بل ظهر من الصحابة بعد أفعال تؤكد أنهم كانوا لا يعلمون إيه لا إله إلا الله بكامل العلم إلا عندما يخبره من نبي صلى الله عليه وسلم فقصة سجو سجود سيدنا معاد رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصة السيدة عائشة لما قالت أو يعلم, رب أو يعلم ربنا كل ما نسر في أنفسنا وفي أو, أو يسمع ربنا كل ما نقول يعني السمع وصفة الإيه. العلم لله عز وجل وقصة شجر الذات أنواط اجعل, إجعل لنا ذات ايه أنواط كما لهم فقلتم والذي ايه نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى إجعل لنا إله كما لهم فدي كلها حاجات تتناقض مع لا إله إلا الله وبالرغم من ذلك ايه النبي صلى الله عليه وسلم قبل مجرد قول لا إله إلا الله محمد رسول الله الأمر الثالث ان, ان, أن هذه الشروط يجعل شروط لا اله الله يعني التي ذكرناها قلنا انها ليست منحصره في السب انها شروط انتفاع مش شروط قبول لينا الاستاذ إن شروط لا اله الله بيتغير الناس فيها درجات بمعنى ايه في واحد علمه اكتر من واحد هيبقى ايمانه اكتر من هذا الايه واحد يقين أكثر من إيه من يقين الآخر والله صلى الله عليه وسلم قال ويزداد الذين أمنوا إيمانا فاليقين والقبول والانقياد بيختلف من شخص وآخر زيادة ونقصانا والأصل في هذه الشروط المطلوب فيها القبول لها الله هو إيه أصولها الأصول هي المطلوبة وإلا فالإنسان قد يزيد يقينه وقد يقل وقد يزيد قبوله وقد يقل اسال الله عز جل ان يرزقنا دائما الزيادة في هذه الاعمال سامحوني على الاطاله سريعا ما دليل الصلاه والزكاه دليل ان هم من اركان الدين اي ايه من الات اللي موجوده واقيموا الصلاه وااتوا الزكاه مثلا وهنا مكتوب فانتبهوا اقاموا الصلاه وااتوا الزكاه والزكاه فخلوا سبيلهم وقال تعالى وامروا الى عباد الله محسننا ودين حنفاء ويقيموا الصلاه واوتوا دليل الصوم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم علي من قبلكم وقال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأدلة الحج السؤال الثالثة والثلاثين قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وقال تعالى ولله على الناس حج البيت ومن سلطا عليه سبيلا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا وتقدم حديث جبريل وحديثه وإيه عبد الله بن عمر نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في والصدق والصطر والعلم واليقين والقبول للا إله إلا الله ولكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ولكل عمر الله أولا ثم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا أن نكون جادين في التزامنا وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي النهاية ما كان من توفيق فمن الله عز وجل وما كان من تقصير أو نسيان فمني ومن الشيطان واستغفر الله العظيم